في الواجع مين اللي ساب هي هي البعد في الآخر عزاب ما اتفقناش على عالوها لما التقينا ولا اتفقنا يا حبيبي على الغياب مش هيفرق في الواجع مين اللي ساب هي هي البعد في الآخر عزاب ما اتفقناش عاللوقا لما التقينا ولا اتفقنا يا حبيبي على الغياب مش حاجة الحاجة دي ناسي. سنة البعض الواجه والاشتياق. امتحان الحب في الدنيا الفراق اللي لاموا في بعضهم أول مراحو غير اللي بعد ما مراحو فدلوا على اتفاق سني في بعض الوجع والاشتياق امتحان الحب في الدنيا الفراق اللي لاموا في بعضهم أول مراحو w tym momencie ضلوا علي Good night. Damit du spielen ist gut, oder